بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم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 ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها, وفرحوا بها جاءتها ريح العاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن إنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين, الله مخلصين له الدين لئن الله من هذه لنكونن من الشاكرين. فَلَمَّا أنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ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 إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمورنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس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 ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل ولا يرهق وجوههم ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولا اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاءكم فزينا بينهم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 وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بَعْدَ الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق الا الضلال فما تصرفون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 وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُمْ بَرِيءٌ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَن بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْآيَاتِ إِنَّ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون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 ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض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 ناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين.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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتنو منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يَعْزُبُ عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا, أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الآخرة لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله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 واتل عليهم نَبَأُ نوح إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن كان كبر عَلَيْكُمْ مقامي وتذكيري بِآيَاتِ اللَّهِ فعلى الله توكلت يَبْلُوَكُمْ فِي وشركاءكم ثم لا يكن أَنَّهُمْ عليكم عِلْمًا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 فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه الخلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم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 قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَتُمُرْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوُوا قَالَ مُوسَى مَا جَئْتُ بِهِ السَّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُ إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما امن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم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 وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون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 وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَرَدَّ فَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ